يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نكمل تفسير بقية قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم على المؤلف رحمه الله وقوله في هذه الآية الكريمة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ ولا شك أن فيها معنى الاستبعاد كما تقدم نظيره مرارا أي بعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم وحواء تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته وقال للظالمين لأنه معتاض الباطل من الحق وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم لإبليس وذريته وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم مرارا والمخصوص بالذم في الآية محذوف دل عليه المقام وتقديره بئس البدل من الله إبليس وذريته وفاعل بئس ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو بدلا على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره والبدل العوض من الشيء وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من عداوة الشيطان لبني آدم جاء مبينا في آيات أخر كقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وكذلك الأبوان كما قال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وقد بين في غير هذا الموضع أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا من ولاية الله يحسبون أنهم في ذلك على حق كقوله تعالى انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وبين في مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان كقوله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الآية وقوله تعالى انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية وقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة وذريته دليل على أن للشيطان ذرية فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره لا دليل عليها من نص صريح والعلماء مختلفون فيها وقال الشعبي سألني رجل هل لإبليس زوجه فقلت إن ذلك عرس لم أشهد ثم ذكرت قوله تعالى أفتتخذونه وذريته اولياء من دوني فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجه فقلت نعم وما فهمه الشعبي من هذه الآية من أن ذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتاده وقد دلت الآية الكريمة على أن له ذرية أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح ومثله لا يعرف بالرأي وقال القرطبي في تفسير هذه الآية قلت الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميري في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني أنه خرج في كتابه مسندا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من روايه عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه قال مقيده عفى الله عنه هذا الحديث إنما يدل على أنه يبيض ويفرجخ ولكن لا دلالة فيه على ذلك هل هي من أنثى هي زوجة له أو من غير ذلك مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخلو من احتمال لأنه يكثر في كلام العرب إطلاق بعض وفرخ على سبيل المثل فيحتمل معنى باض وفرخ على سبيل المثل فيحتمل أنه فعل بها ما شاء من إضلال واغواء ووسوسه ونحو ذلك على سبيل المثل لأن الأمثال لا تغير ألفاظها وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده ووظائفهم التي قلدهم إياها كقولهم زلمبور صاحب الأسواق وتبر صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك والأعور صاحب أبواب الزنا ومسوط صاحب الأخبار يلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا وداسم هو الشيطان الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله، بصره ما لم يرفع من المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه، والولهان صاحب الطهاره يوسوس فيها، والأقيس صاحب الصلاه يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه كان يكنى إبليس إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم كله لا معول عليه إلا ما ثبت منه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحر ويبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة كل ذلك معروف ثابت في الصحيح والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في هذه الليلة وآمل أن يكون لنا لقاء آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته